بسم الله الرحمن الرحيم الالف كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وأن رَبَّكُمْ ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسما إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن تولوا فَإِنِّي أَخَافُ عليكم عذاب يوم كبير إِلَى الله مرضعكم وهو على كل شيء قدير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 فَلَا يَوْمٌ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَقَضِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا أُسُنَ كَفُورٌ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فكور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير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 وَنَفَلَ أَرْسَلْنَا لُحْمِيلَ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطالب الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون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 وقيل يا أرض بلعي ويا سماء أقلي وهيض الماء وقبي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 فَاسْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ نَّخَوِهُمُ هُدًى يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَئْتِيكُمْ عَلَى هَٰذَا بِأَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويذركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 لا تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة لله وآخذ بناصيتها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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه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 لَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا نَا تَخَفَّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ طَاغِينَ وَمَرَاةُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وراء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ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 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم الوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمذين كما بعدت ثمود ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 وَنَضَعُ آيَتَيْنِ مُتَسَلِّكَتَيْنِ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَخُبِّيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ مَا لَمْ يُوَفِّهِنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ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 وَكُلَّنَّ بُصْعَلَيكَ مِنْ أَبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَلِكَرَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ